حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراب منتشر مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر